اللي احس صدك باين عرفني مزاجي ما ينعرف يا مزاجي وقلبي عليك انا يويو لا ما يوله ويا مما يدري اذا رحت او جيت اللي احبه صد ما ينعرف, له ينعرف له مزاجي وقلب لا ما ينعرف لا مزقتني وقلبي على كف عفري هيا بي اشتاق الحلالي يويو ما يوله ما يدري اذا رحت او جيت يحبني اذا هرايق حبني وودني وملني لا صار ضايق مني وسبني اذا يملني لا صار ضايق مني اللي يحب على برودي على برودي طبع غريب وميستك في عناد لو نتك فجأه اناكي حبيبي اناكي حبيبي وكل ما وقف على برودي وميزده في علادة لو نتفك فجهة ألاقيه ضدي ألاقيه ضدي وكل ما وقف ضدي أحب سيادة يحبني إيده رايق يحبني ويودني ويملني لصر ضع انا ما جفيته انا ما جفيته بيزعل مني وراضي هيقول انا جنبك وكل ما بغيته كل ما بغيته يغيب مدري وين عني اراضي هدايا يزعل وانا ما Don't expect the mini war of me. Ego and I jumped the kill my barrette. It kill my Have a in my fire, zaiento, z milijuno者. Z milijuno, z milijuno, St Cherh. Da te zemih jici, za zpnjejji mami, bo idemo Take racke, a premiive de